يَوْمَ يُنفَخُ في الصُّورِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ م كانت مرساد إن جهَّ م كانتت مِرساد مرسادًا لل الطغي إ جَه م كانت مِ صادًا مرصادا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 دين ما فاز حدائقه واعنابا وكوائب لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء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 صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا مَن أذن له الرحمن إلا من أَذِنَ له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرين